اخواني في الله والاخوات الكريمات احييكم جميعا بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركة طيبه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج مواقف قرانيه ونحن نعيش منذ عده لقاءات مع فضيله الدكتور حول الايات القرانيه التي تعالج الجانب الاخلاقي في حياه الفرد وفي حياه الجماعة وفي حياه الامه المسلمة وكان اخر ما تحدث فضيلته حوله موضوع الشوره من خلال بعض الاخلاق التي نادت بها وتحدثت عنها سوره الشوره وان كان الحديث ما يزال يحتاج الى يعني تفصيل من فضيله الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الازهر وام القرى سابقا فضيله الدكتور اهلا بفضلك ربنا يهنيك الله ختمنا بالحديث عن الشوره بس لسه الكلام حول الشوره طويل طبعا والصوره فيها جوانب كثيره جدا اردت فضلتك ان نعم. يعني ان تفصل في بسم فيها. الله الرحمن الرحيم نعم الحمد <تصفيق> لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الصوره الكريمه سوره الشوره هي سوره العقيده وسوره التشريع الالهي وسوره وحده الوحي الالهي في كل العصور كذلك يوحى اليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم نعم وتضمنت جمله من الاخلاق الأساسية التي لا غنى عنها للفرد المسلم ولا للجماعه المسلمه نعم سواء كانت جماعه مستضعفه او جماعه ممكنه او دوله كبرى فهي محتاجه دائما لهذه الأخلاق نعم ما دام تنتسب الى الاسلام بد ان تكون على هذه الاخلاق الربانيه العليا والله سبحانه وتعالى لما ذكر الشوره ذكرها في خلال ذكر الفرائض قال والذين استجابوا لربهم نعم استجابوا لربهم الاستجابه الاجابه هي ان الانسان يُقبل على دين الله اما استجاب فهي اكثر مبالغه نعم يعني انه يسارع نعم. ويستحس نفسه على اداء الحق الالهي بالطاعه والانقياد عاجلته عليك ربي نعم. لفرضه واسال الناس <تصفيق> لربهم استجاب السين دائما في اللغه العربيه تاتي لافاده الطلب او لافاده الـ الـ الـ الاهتمام لا. بأصل الفعل فاستجابوا فيها مسارعه بالاستجابه لا. وقد كانت هذه صفه لاصحاب النبي صلى عليه الله عليه وسلم السلام. مما علمهم القران لا. انهم يسارعون في الخيرات ولم يسابقون إلى الخيرات ويتنافسون في هذه الخيرات لهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين استجابوا من اخلاق المؤمنين ومن أخلاق الجماعه المؤمنة المسلمة التي تتربى لكي تخرج للعالم لتقود البشرية على طريق الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وحتى المفسرون يفسرون صراط الله بالخلق القويم نعم الخلق القويم الذي يريده رب العزه والجلال للناس هو هذا الصراط المستقيم هذه الجماعه لابد ان تتأسس على اصل بالعقائد والاخلاق نعم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين يجتني الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش يعني هذه الجماعه المسلمة لابد أن تتخلى عن الفواحش وتتخلى عن كبائر الاثم من الذنوب من الخمر والرش والفسق وال الزنا والاختلاط الماجن واشياء كثيره من هذا ده هذا لابد التخلي يقول العلماء التخلي مقدمة على التحلية قبل ان الانسان يتصف بالصفات يتحلى بها لابد ان يتخلى عن الرذائل فالرزائل التخلي عن الرذائل مقدم على جلب الفضائل نعم ولهذا قبل ربنا ما يكلفنا بال بعدها في هذه التربيه قبل ما يتكلم عن الصلاه والشوره والانفاق كلمنا عن ضرورة التخلي عن الرذائل الذين يجلبون كبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم سرعوا بالاستجابه نعم واقاموا الصلاة وامرهم الصلاة الصلاة هي خير موضوع في الدين نعم وهي الفريضه التي فرضت من فوق سمع سماوات وهي الفريضه المتصله اتصالا عمليا بالتوحيد هي مظهر عملي للتوحيد للايمان بالواحد الاحد الاله الفرد اصمت المعبود بحفظ الصلاه نعم. هي اعظم مظهر لهذه العقيده هل كما قلت فضيلتك عن قضيه الايمان ايمان واخلاق هل نقول عباده واخلاق نعم ممكن ممكن نقول عباده واخلاق نعم عباده لله واخلاق والعقيده اللي هي الجانب الايماني والاخلاق وهكذا بعد هذا يقول واقاموا الصلاه ما معنى اقاموا الصلاه اخلاق الجماعه المسلمه تاع عليها ان تقيم الصلاة. لا ان تؤدي الصلاه فقط اقامه الصلاه هي ادائها باركانها وشروطها وطهارتها وخشوعها و... هذه اخلاق نعم يعني الانسان الخاشع في الصلاه هو يتعبد هو يؤدي عباده فريضة من الفرائض ركن من اركان الاسلام وهو ايضا في الخشوع هو متخلق باخلاق المؤمنين نعم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الصلاه عباده والخشوع لله والخضوع له والانقياد واعطاء التفويض المطلق لله هذه اخلاق اخلاقيات عليا تتاسس عليها الجماعه المسلمه في كل مكان ولذلك يقول الله واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ما قال يتشاورون قال وامرهم مبتدا وخبر على معنى أن الجماعه المسلمة تتاسس على أساس الشوره سواء كان في الأفرد كما قلنا في الاسره الصغيره في الاسره الصغيرة الرجل والمراه يتشاوران من اجل في طام اطم الاطفال فهذه ال ال ال ال الشوره اراد ربنا ان يجعلها في بنية الحياة لأنها ضرورية جدا ل... للنضج وللوصول الى الحقائق الصحيحة فاذا لم نتشاور واذا قام الامر على الاستبداد والامر المفرط في في التصرف بلا الوقت. دليل ولا, ولا يؤدي هذا الى موت ملكات الانسان ويؤدي هذا الى ضياع الانسان وهذا هذا لما ضاعت الشوره لما ضاعت في جنبات المجتمع الاسلامي س... سواء كان في, ال... في البيوت او في في, في, في اداء المجتمع في مؤسسات المجتمع او في نظام الحكم في المجتمع ادى الى هذا اضمحلال المجتمع بعد ذلك وضاعت الامه لانها لم تتربى على تبادل الاراء وعلى ابن ايه الشوره نفسها ماخوذه من شرط العسل شرط العسل اذا صفيته نعم اذا النحال الذي يخرج العسل يحاول ينقيه من الشوائب فهذه الشوره الشوره كانها الوصول إلى الراي الافضل في المصفى كنحال الذي يصفى العسل من الشوائب فإذا فاذا اذا لم يكن هناك شوره وانما كان استبداد استبداد في الأمر وما إلى ذلك يؤدي إلى الى ال ضياع الملكات الإنسانية فيصبح الانسان لا رأي له. رايه لا يحب ان رائف مذعور نعم. نعم يكتم رايه ولو كان في مصلحه الجماعه كلها نعم. يكتمه لم يعود ان يقول رايه حتى لا يسخر منه الناس وبهذا وبهذا غرست الشوره في او في بنيه الجماعه المسلمه لما يعلمه الله من فوائدها العظمه حتى بعد بدر بعد معركه احد بعد معركة احد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستشارة فلما حصلت الهزيمه ارجف المنافقون قالوا لولا الشوره التي استمع اليها النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجنا الى الى المعركه وما هزمنا فنزلت الايه في سوره الانفال تؤكد الشوره تقول الشوره في هذا الموطن الزم لكم فانتم لم تقع الهزيمة بسبب الشوره إنما وقعت الهزيمة بسبب التفريط من الرما ن هذه الشوره ضرورية في كل الاحوال يحتاجون لذلك هنا جاءت على سبيل التمكين للمعنى وأمرهم يقوم امرهم يتاسس ويقوم على أساس أن أمرهم ان يكون شورى بينهم وممن رزقناهم ينفقون فوضعت بين بين الاستجابه لله وبين اقامة الصلاه وبين الانفاق في سبيل الله وهو يشمل الزكاه الفريضه وما هو بعد ذلك من الصدقات والتطوعات اذا الشورى امر خطير جدا في حياتنا نعم. بعد هذه مباشره جاءت خلوقيه لفتت نظر العلماء من قديم نعم و تحتاج الى تامل واعي لان الايه الكريمه التي جاءت بعد هذا تقول تقول وممن نفقون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون, هم, ينتصرون. هم ينتصرون نحن في مكه الان والجماعه مستضعفه غير ممكنه والجهاد لم يفرض بعد نعم لم يفرض الجهاد الحربي جهاد النفس فرض وجِهاد الدعوه والبلاغ فرض لكن مرحله الضعف في مكه نعم. القتال لم يفرض بعد لانهم لم يهاجروا نعم. هذه كما قلنا سوره الشورى نزلت في السنه العشرة أو الحاديه عشرة كان المسلمون ما زالوا في مكه فإذا ما معنى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون م. معناها أن اخلاق الجماعه المسلمة ينبغي أن تتربى الفرض والجماعه ينبغي أن يتربى على اساس انهم ينتصفون من الذين يظلمونهم نعم. لا يرضخوا للباطل لا يرضخوا الباطل ابدا البغي نعم. هو شد الظلم نعم هو تجاوز الحد في الظلم نعم فاذا ظلم الإنسان اذا ظلم الانسان ظلما بينا هي. لا ينبغي أن يرضخ ينبغي ان يقاوم يث... يب... لا... ليس بالسلاح فقط إنما يعني كان عمر يقول يعجب ان الرجل انه اذا سيما خطه خذف قال بملئ فيه لا نعم. فالمسلم لا ينبغي ان يتعود الخنوع ما ضاع المسلمون الا حينما خنعوا وتركوا اذمتهم لناس يلعبون بهم من الحكام او الطبقات التي تاخذهم فكانت النتيجه ضياع الامه ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كان المعنى اياكم ان تظنوا ان الالتزام بالاخلاق معناه الاستكانه بالعكس لا معناها اه هذه هي الخلوقيه في العهد المكي طال العذاب على المسلمين نعم فكان الخوف من أن يتعود المسلمون الضرب جل. على الاذى ويصبروا نعم يجاوزوا الحد في الصبر نعم والحد في كل شيء كل شيء له طبعا فالله العليم سبحانه وتعالى اراد الا يعودهم لاستكانه قال لهم اصبروا هو بالصبر في مكه واطال عليهم وشدد حتى جاء عبد الرحمن بن عوف ذات يوم الى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الجبال فرااه بعض المشركين فتلاحى معه ولامه وسبه فضربه عبد الرحمن فالرجل ضربه وضرب عبد الرحمن ايضا فشجى فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو مشدود يعني مفتوح فقال يا رسول الله كنت اعزه في الجاهليه فبعد ان جاءنا اجانا الاسلام نذل للناس فقال يا عبد الرحمن لم نؤمر بقتال لم نؤمر بحرب نحن ينبغي ان نصبر طويلا حتى نبلغ رساله الله وحتى يتبع الناس لدين الله نعم كان يخشى على المسلمين في هذا من كثرة الصبر أن يعني الذلة. كما الف الذله ايوه كان الف بنو اسرائيل الذله في عهد فرعون نعم ولذلك لما كلفوا بالجهاد اظهروا الجبن والخوف بعد كده نظر في القرآن اظهروا الجبن والخوف الذي تعودوه نعم وقالوا يا موسى اذهب انت وربك فقاتلا انهم قاعدون فعلم الله سبحانه وتعالى أن المسلمين لو طال عليهم الامر بالصبر دائما ويصل الى مرحله خطيره لانهم ينبغي ان يخانوا قتل ولا ولا يقاومه باي مقاومه يلف الذله نعم لذلك جعل من اخلاقهم هنا ليس ليس هذا تشريع للجهاد انما هذا تشريع اخلاقي يغرس في قلب المؤمن انه حينما يؤذى المؤمن وحينما يساموا الخسف ظلما وطغيانا يصبر ق... يصبر مدة لكن اذا تجاوز اهل الظلم الظلم ينبغي ان يمنعه ينبغي ان يرد ولذلك الايه واضحه جدا كانها تمهيد لتشريع الجهاد والذين اذا اصابهم البغي من اخلاقكم ايها المسلمون يقول لهم المعنى من اخلاقكم انكم اذا اصابكم البغي والطغيان والظلم لا بد ان تنتصروا من ويردوا عليه تنتصفوا تاخذوا حقكم منه الحق قد يكون بالسيف وقد يكون باللسان وقد يكون بالشكوى لكذا المهم انه لا بد ان يتعود ان يتعود على الانتصاف من الظالم نعم والذين اذا اصابهم <تصفيق> هم من اخلاقهم العليه ان ينتصروا من الظالم وان ينتصفوا منه اذا المسلمون لو وضعوا هذا الكلام موضع التطبيق لاقاتلوا المشركين مبكرا في مكه في مكه فلو وضعوا هذا فلذلك جاءت الايه بعدها تقول لهم ليس من مصلحتكم المقاومه المسلحه الان الله ما منهاكم عن المقاومه المسلحه الا لمصلحتكم نعم لكن لما علم أنه احتمال أن تتسرب اليكم الضعف والاستكانه قال لكم هذا جعل مكركم بأن اخلاقكم العليا أن تنتصفوا من الظلم وان تمتنعوا من هذا الظلم لكن لكل ش... لكل حادث حديث لكل نا. شيء لكل ما... ما... ما... ما... مقام مقام المقال. المقال. لكل وقت تشريعه نا. ولهذا يقول بعدها الجزاء سيئه ولذي وجزاء سيئه هذا تبرير تأكيد تاكيد للجمله الماضيه نعم وجزاء سيئه سيئه مسلك من... كأنهم كانه يقول ان تنتصفون من الظالم لماذا لأن كل شيء لا بد ان ترد فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ترد والا الا الا طغى, طغى الظلم والبغي على الناس والالف الناس المسكنه والذله في, في الطغاء الطغاه فتضيع الامم والشعوب والافراد والجماعات غل وجزاء سيئة سيئات مثلها نعم لكن التفتوا لان هنا انتم في وضع حرج يقول المسلمين في مكه لا نقول هذه تربيه الجماعه المسلمه يقول لهم ف والجزاء سيئة سيئات مستفمن عفا واصلح فأجره, فاجره على الله. الله بعض الناس ظن أن هنا تناقض نعم وتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الآيه الأولى تذكرهم بالخلقيه الواجبه نعم. التي ينبغي أن يكون عليها المسلم والآية والآيه الثانيه تبرر لهم هذا ولكنها تأمرهم بالعفو اي انتظروا الى ان ياتي الوقت المناسب نعم اذا تقرر المبدا في نفوسهم وتقررت الاخلاقيه في هو الايقاف التنفيذ لوقف إن التنفيذ الآن لحرفه لمرحله نعم. انتظروا نعم. فمن عفا الان فقط نعم. فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين لتاكيد لتأكيد انه لا. لا أنه انه من الظالمين او لا, لأنه لا يحب الظالمين وجزاء سيئة سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ثم يقول ولا من انتصر بعضه مره اخرى يؤكد خلقيه ولا من انتصر بعد ظلمه فؤلاء كما ليس عليهم لوم الذي ياخذ حقه في المجتمع وفي الافراد وفي الجماعات لا يلومه أحد. لا ينبغي ان يلوم احد نعم. يلوم الظالم نعم. اللوم على الظالم نعم. لكن المظلوم كيف تمنع الضحيه ان تصرخ كيف تمنع الضحيه ان تحاول التغيث وتستنجد ان تدفع الظلم نعم. عن نفسها اذا الملوم وال وال والملعون هو الظالم نعم. ولذلك الايه تأكيد وتبرير يقول سبحانه وتعالى ولما انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل ما عليهم من لوم إنما السبيل على الذين يظلمون في الأرض بغير الحق نعم سبيل اللوم سيحل الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق وهؤلاء لهم عذاب اليم عند الله ولهم أيضا في ضمير الغيب عند الله تشريع يعلمه أنه سيشرع الجهاد بعد ذلك لينتصف المسلمون من أهل الظلم والبغي اذا هذه هي التربيه التربيه الخطيرة التي ربيتها الجماعه المسلمة قبل أن تستكين قبل أن تضعف قبل أن تستمر الاستكانه نعم. كما فعل بنو اسرائيل عندنا تجربه في التاريخ قبل أن يفعلوا ذلك تداركهم المولى سبحانه وتعالى بالتربيه فقال لهم انتم من حقكم ان تنتصفوا وجزاء سيئه سيؤث مثله واللوم على الظالم وليس عليكم لكن انتبهوا الآن خطتكم العفو لانه لم يحن الوقت بعد اذا اذا المؤل ولعل فضيله الدكتور من المعالي كذلك آه. ان الذين ظلموهم في مكه اذا عرفوا انهم في يوم الايام سيسالون لهذا الظلم على الاقل يتوقفون نعم على الاقل لو سمعوا كل يوم الايه بالتدعوه الى الصبر الصبر الصبر يقول لك هؤلاء خلاص يعني افعلوا بهم ما شئتم هذا صحيح تماما ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران على المشركين نعم وكان المسلمون يقرؤونه للمشركين حتى يتعلموا يتعلموا ان هذه الجماعة ليست كلا مباحا ان يفعلوا بما شاءوا انما ال... ال... الذي نريد أن ننبه عليه أن الله أمر بالعفو اولا نعم. وإذا ما غضب هم يغفرون هذا بالنسبه للجماعه المسلمه بعضهم لبعض نعم. ثم بالنسبة للكفار أجل فقط بالنسبه للظالمين بلاش نعم. الكفار الظالمين مطلقا اجل اجل, أجل الاخذ بال... بالانتصاف الى أن يحين الوقت الذي تتمكن فيه الجماعه المسلمه نعم. من أن تكون مؤثرة في ردها على هذا الظلم نعم. ولهذا تربت الجماعه المسلمة على خلقيه الانتصاف والانتصار من الظالم واعطيت المبررات كلها لذلك ثم اجلت كما انت قلت الان بموقف التنفيذ المؤقت نعم. نعم حتى تستكمل الجماعة المسلمة العده متى استكملت الجماعه المسلمة العدة بعد سنتين وقليل من بعدها هاجرت الجماعه المسلمة فاصبحت لهم في المدينة دار وسلطان وانصار ثم كلفوا بالجهاد بعد ذلك فورا وقال الله لهم وقال الله لهم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين في القرآن المكي بعد ذلك هذا لا ينطبق تماما مع المثال الذي يقول بيستمكن ولا يتمسك لحد ما يتمكن لا لا لا ينطبق معه لا تمسكا الجماعه ده بالعكس هذا هذا الذي يقال لهم الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون لا. هذا ليس مما انطبق عليه تمسكا حتى احنا القران يقول لهم إن من حقكم بل من الواجب عليكم ان تنتصروا من الظالم نعم لكن ال ال الوقت غير مناسب فقط الان نعم. فانتظروا الوقت المناسب وستشعرون اما اللي بيتمسكن هذا بيدعي الزلة نعم وحتى يخدع غيره لا هذا ما يخدع القرآن لا يخدع احدا نعم. القرآن في غير الوضوح والجلاء نعم. نعم وقال لهم في القران المكي ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وقال لهم ان العزة لله جميعا وهكذا فهو ليست فيها مسكنه انما هي امر بالصبر الطويل وفي الوقت نفسه بناء للقوه النفسية التي تنتصف من الظالم نعم. ثم ايقاف هذا التنفيذ الى حين تستكمل الجماعه المسلمة ادواته أدوات العمل والجهاد لذلك فرض عليهم الجهاد فورا وهم في الطريق الى المدينه نعم هو الطريق نزلت الايات في سوره الحج في الطريق الى المدينه ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خونا كفور اوذن الذين اوذن نعم اوذن فهذه الايات في سوره الشوره قررت مبدأ الانتصار من الظالم نعم ثم في الطريق الى المدينه اذن ولم ينفذ لأن ما زال ما عندهم ما ليس عندهم الإمكانات إلى الى الان فاذن لهم ولم فقال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا مبرر اخلاقي وأن الله على نصرهم لا قدير الذين الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه الى اخره لا. ثم بعد ذلك لما استكمل المسلمون عدتهم في المدينة وزن لهم بالجهاد الذين وجدوا في اوله لدفع الظلم نعم ومنع الاعتداء منعًا باتًا لدفع الظلم ثم بعد ذلك لما تكالب المشركون على المسلمين كفه اذن لهم في القتال كفه فقال وقاتلوا المشركين كفه كما يقاتلونكم كفه وهنا مزيه اخلاقيه اخرى فضيله الدكتور اللي رد الاعتداء عندنا لا يتجاوز المسلم فيه لا يتجاوز فيه لا يتحول من من عليه الى معتدي هذا في المرحلة المرحله المرحله الاولى لفرض الجهاد في المدينة لكن المرحله الاولى اذن اذن فقط بتقرير الخلوقيه النفسيه ثم لما ذهبوا الى المدينه في الطريق شرع الله لهم اعطهم الله بالاذن ان الاذن الان من الان سأعطيكم الاذن في رد الظلم عمليا اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ثم بعد ذلك وضع ذلك موضع التنفيذ بالرد الفعلي العمل وقاتلوا قافره الذين في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدي وهذا المكان ليس ليس موضوع الجهاد هو موضوعنا لانه موضوع طويل جدا انما موضوعنا هو الاخلاق التي ربيت عليها الجماعه المسلمة لما لما خشي أو, أو, أو يعني أراد ربنا أن يدفع عنهم إلفة الذلة والمسكنه قرر لهم هذا المبدأ الأخلاقي العظيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وقال لهم ولمن انتصر بعد ظلمه فالالئك ما عليهم من لوم ما عليهم من سبيل يعني لوم ولا, ولا عتاب انما السبيل واللوم والذم وعلى هؤلاء و... الظالمين على, أن على أن... الظالم لا الذي لا الذي يتطاول الان السياسه العالميه السياسه الدوليه الان قائمة على هذا لا قائمة لا أن... أن الظالم متبجح بظلمه أمريكا الآن تجد تنادي بال... ب... بحرب الارهاب وهي تتبنى الارهاب في العالم كله لا لان ال... ال... ال... ال... الناس خائفون مذعورون المظلوم ومع ذلك تلام الدول الصغرى فقط لأن... تلام يعني... على كان الشاعر يقول قتله آه... قتل امرئ في غابه جريمة لا تغتفر كان اذا كان واحد من البيت قتل في غابه في افريقيا تقوم الدنيا ولا تتقال يبيدون البلد كله قتل امرئ في غابه جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر نعم فالامر بارك الله فيكم قائم على الظلم وعلى التوازن والله اعلم أسأل, اسال الله عز وجل ان يحفظ الامه من الظلم وان يحفظ المسلمين كذلك من الظلم في نهايه هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا الا ان نشكر فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القرآن على هذه الافاده والافاضه في حديث القرآن عن الأخلاق ونلتقي مع فضيلته في اللقاء القادم حتى نلتقي نستودعكم الله